اني سامي في في بحر البلاء وقد جنفني كل كرب وضيق ارى في الطريق ارى انني واحد لا أنني في وفي همة نائم لا يكيف فمن ينبلي كي ينزي إلى الصلاة وينزي بروحه إلى ما تطير فمن إلى ما ذيق قلب الطرير الغريب فقبض صدري وساد الأسى يمزق قلب الطرير الغريب ويا كنت برهم بنفس ويا كنت حر الطلل فقيد الماضي نابوان وأضادني أن عن الصبر فقيد الماضي يا المعاصي ولست ارى النجا والنجا قريبن ثقي